باسم الأب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين أعيد أكلمكم النهاردة عن بعض أشخاص في صلب الوسيح وموقفهم كلهم من ضمن اللي دخلوا في هذه القصة رؤساء الكهنة رؤساء اليهود دول عملوا تمثيلية في محاكمة السيد المسيح أولا حاكموه ليلا وهذا ضد التقاليد وضد العرف. كلش المحاكمة باللي. وأيضاً كان هناك سبب يرد هذه المحكمة إن رئيس الـ رئيس الكهنة قال بعد قصة العذر. ينبغي أن يموت واحد من الشعب ولا يهلك الشعب كله وأيضا أتوا بشهود زور لم تتفق شهاداتهم وكانت مسألة المحاكمة تمثيلية ليه لأن الحكم جاهز قبل أن يحاكم الشخص وهذا يذكرني بأن أحد المحامين الكبار عندنا في مصر في مرة من المرات وقع في موقف مشابه إلى حد ما فقال للخضاء العبارة الآتي هل جئنا إلى هنا لنحاكم أم ليحكم علينا يعني هل الحكم علينا ده موجود من قبل كده وجئنا من عشان يخترونا من ولا جئين يحجمونا أحده رب وما فيه دفاع كل هذه أخطاء لرؤساء الكهنة إلى جوار أنهم كانوا يحردون الشعب على الموقف الشعب المجدريا بيه وهنا إلى جوارهم يوضع الشاب المخدوع، لوجد الشاب المخدوع الذي ينتبق عليه قول أمير الشعراء أحمد شوقي علموه كيف يقف فقف علموه كيف يجفو فقف ظالم رأيت منه ما كف يقولوا يهتف يهتف يقولوله يقول أصنفه أصنفه يقول أصنفه أصنفه وهو ولا عارف حاجة كما إن هذا الشعب المخدوع يذكرنا بأن يهوذا يهوذا الخائن لم يكن أول من خان المسيح ده هنا في خيانة إجماعية من الشعب وخصوصا إن المسيح بالنسبة لهذا الشعب عمل معه كل خير كل خير كان يشفى مرضاه، وخصوصا الأمراض المستعصية ويشفي اللي عنده برص واللي أعمى واللي أعمى من ولدته ويقيم الموتى ويعمل معه كل خير حتى من جهة الأكل ألا أصرفهم جوانين لألا يخوروا في الطريق فإذا مجموعة رؤساء الشعب من الكهنة والكتبة والفريسيين والشعب المخدوع توضع في الاعتبار أيضا بيلاتوس بيلاتوس كان في تردد عجيب بين العدالة والخوف العدالة تقول له لا يمكن أن يصغل المسيح ليه لأنه قال أكتر من مرة لست أجد فيه علة مش شايف أي سبب ولكن الشعب وغتفاته كانت بتخيف وخصوصا لما قالوا له ان ده ضد قيصر وانك انت لو برأته تبقى ضد قيصر انت فخاف وكذا مرة يحاول ان يمنع الحكم وهياج الشعب كانوا يوزعوا بينما بيلاتوا ده ثم أخف تاني ولا كاني عن الشعب السيد المسيح في اللواء ثلاثة من أول الإسراء الهال تظنون إن الأشخاص قليلي قليلين اللي بيلات بيلاتوا خلا خلطة خلط لحمهم بزبائحهم كانوا أكثر منهم غيرهم يعني وفي وقت من الوقات عمل زي ميام ولا حاجة تم هيروديس وقت من الوقات قاتل كل أطفال بيت حد قال له حاجة كانوا في الحكم الروماني حكم استبداد فمكنش يقدر يعمل حاجة فبيلاتوس بين الخوف والعدالة كان مترددا أكثر من مرة لدرجة في وقت من الأوؤاد قال لهم أنا معتاد في عيد الفصح أن أنا أطلق لكم واحد من المحكم عليهم في برباص وفيه المسيح وخيرهم وهم قالوا لا أزم وخصوصا أن بيلاتوس كان يعرف أنهم أمسكوه حسدا مكتوبة في الجداد كان يعلم أنهم أمسكوه حسدا على المسيح ولم يجد فيه العجيب العجيب أن بعد كل ده عصل يديه وقال أنا بريء من دم هذا البارد لو يخضع نفسه مريء ازاي تحكم عليه بالموت وتقول بريء في قصة من القصص اللطيفة اللي قريتها وانا شاب صغير بيقولوا انه بيلاطس لما رجع لبيته بس لأيديه لأهمل هنا دم فقعد يغسل في ايديه يغسل ايديه ويبص فيها بعد الغسيل الاهمل يا دم وانا بريء من دم البار ويغسل ايديه يغسل ايديه وكل ما يغسلها لا اهمل لا دم كاد ان دي دوخته نفسيا بينما زوجة بيلا وهي شخصية أخرى في قصة الصلب بعثت له وقالت له إياك وهذا البار لأني تألمت كثيرا في حلم من أجله مراته قلت له إياك وهذا البار يعني مراته كانت من الأبرار في قصة الصلب وزكابلاطس كان من المدانين من الاشخاص الاخرين في قصة الصلب يهوذا طبعا قصة خيالة يهوذا مغروفة لكن المهم ان يهوذا بعد ما سلمه لرؤساء الكهنة رجع تاني وتاني لما لقى حكم عليه كان فرجع للرؤساء الكهنة وقال لهم أخطأ إذ أسلمت دم بريئة أخطأ إذ أسلمت دم بريئة درجع بفوت الفرصة ولما وجد أن الحق منفز مضاوخ نفسه ودي تورين حاجتين أول حاجة إن كلمة أخطأ لوحدها ما تكفيش يا ما ناسألوا أخطأ ويرجعوا لخبطهم ده فرعون يا ما قال ورجع ويرجع في كلامه وانتهى الأمر ما رقم إذا كلمة أخطأ لوحدها ما تكفيش ثانيا أخطأت بعد فوات الفرصة تمام ها صرحة جايز إن الشيطان لما وجد إنه إذا رح يسلم الفلوس ويقول الأخطاء كاف ليتوم فأدخل اليأس في قلبه وأدخل اليأس في قلبه لأن ما دوخنا خناصفي أسى أو جايز هو لما تذكر عبارة المسيح أما يسلم كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. وقوله لميلاتوس: لذلك الذي الل أسلمني إليك دينه مترو أعظم. سيئس. ومتروس أخطأ إذ أنكر المسيح. لكن بكل حب بك مك أمر. وفي المقارنة بين مطرس يهوزا مطرس أخطأ عن ضعف وخوف ويهوزا أخطأ عن خيانة وحب للمح حاجة تانية نلقيها في قصد الصلاة. ثم السمعاني القيراني الذي حمل عن المسيح صليبه في مرحلة معينة من الآيات هذا ربنا دخله في القصة لكي يخلص بها وكان شامل قصته وأنت يا أخي أنت مطالب أنك تحمل صليبك وتتبع المسيح هو قال كده من أراد أن يدعني فليحمل صليب فإن تعبت من هذا الصليب وما قدرتش تحتمل ما أسهل أن الله يرسل إليك قيروانيا جديدا لكي يحمله بالنياب تفتكرش انك انت هتكون لوحدك لابد ربنا هيبعث لك اللي يرفع عنك تعبك نيجي في نقطة اخرى في صلب السيد المسيح مسألة الجنود الرومانيين اللي اقتسموا ملابس بينهم وألقوا قرع على الأمير أريد قصة لطيفة في أحد <تصفيق> <تصفيق> من القصة بتقول أن واحد من هؤلاء الجنود قال أنا كنت أحد الجنود اللي صنعوا المسيح واقتسمنا سيابا فطلع حزاؤه من نصيبه فلبست هذا الحزاء فأخذ هذا الحزاء يقودني إلى مواضع لمشيتش فيها قبل كده إلى أن أتى وجدت أن هذا الحزاء الذي أنا لبسه قادني إلى جبل الزيتون وأعدي مشيني ريت لما وصلت لبستانجو السيماني وأنا الذي لم أكن أعرف الصلاة من قبل وجدتني راكعا عند إحدى الأشجار لأصلي مجرد الحزاء أعدي مشيني فهو طبعا قصة خرافية لكن تعطي معنى جميل ونحن نتكلم عن الجنود لا ننسى أيضا قائد المئة اللي ضرب المسيح في الحربة في جنبه فخرجهم من جنبه دم وماء بينما المفروض أن السيد المسيح في ذلك الوقت كان جسمه في جفاف كامل ونزفها على الدماء فآمن وغرد عنه في الإنجيل المقدس أنه قال حقا هذا الإنسان كان ابن الله ده آمن واستوشك في السنكسار نذكره كأحد القديسين نقول تذكار الشهيد لونجينوس قائد المئة الذي زرب المسيح بالخربة طبعا من الشهود الكبار في صلب المسيح النص اليمين لأن وسط ألام المسيح كلها وتعبو دافع عنه أمام النص الآخر اللي جاد دفع المسيح وقاله أما نحن فبعدل جوزينا أما نحن فبعدل جوزينا ولكن هذا لم يفعل شيء يلام عليه وقال المسيح اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك فاعتبروا الرب واعتبروا أصاحب الملكوت ولهذا كان المسيح قال له أولوك تكون معا في الفردوس فظم البعض أنه أول واحد دخل الفردوس في مش هو اول واحد طبعا لأن السيد المسيح أسلم الروح في وقت الساعة التاسعة وبعدين خرج الذين رقدوا على الرجاء ودخلهم الفردوس واللس أسلم الروح في الساعة الحادي في فبحر الساعتين دول كان دخل قديس والعهد القديم إلى الفردوس وبعدين جاء اللس لكنه كان من ضمن المباركين الذي شهد المسيح بأنه رب وأنه صاحب الملكوت وأنه قادر أن يخلص ويذكر في وقت كان السيد المسيح في منتح الألب من ضمن الذين شهدوا حوادث الصلب النس والقديسات النس والقديسات نذكر من بينهم أو أبوحنا فيهم القديس العذراء مريم اللي بيقول فالأجبية قد بتقول أما الشعب فيفرح بقوله الخلاص وأما أنا فنفسي تتألم أجل صلبوتك الذي أنت صابر العلو إله ومريم المجدلية الإنسان التي كانت تبع نسيح في كل مكان وكانت تحب تحبه للغاية وقد أخرج منها السبعة شياطين ثم مرم الأخرى زوجة كلوبا والنساء اللي كانوا بيبكوا دايما النساء تكون عندهم عاطسة أخوة من الرجال يعني آخر حاجة أخرى يعيز أقول لها من اللي حضروا أسبوع الألام الطب التي كانت مصل للرب جدا الشمس ازلمت والأرض تزلزلت وانشقح جابه العيكة الشمس لما وجدت أن الأرض قد صغر عليها رغم الظلام وجدت المسيح مصبوبا أخفت نورها على الأرض هذا الموقف أو أن سكانه لا يستحقون هذا النور من صاروا في الظلمة؟ عشان كده يقول الكتاب من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة كانت ظلمة على الارض كلها وكان بشهادة على برائته المسيح من التهم وإن شقاقه قبل ولذلك أفنى. فمنخليش الحيكة المزدود زي زمان مجرد ستارة بسيطة كما ترون ولا نسمي هذا المكان بحجاب العيكة بيسميه الايقون استاذ الايقون يعني حامل الايقونة وأنا باستمرار لما كنت أصلي في الكنيسة ولما تنتهي الصلاة نزل الستار كما كان لاستمرار أقول هذه الأمارة وأنا أزل الستار تجعل يا رب ما بيعتك مفتوح أمامنا كل زمان إلى آخر الزمان ولا تغلق ما بيعتك في وجوهنا هنا من الستار لهيبة المكان وليس لمن أحد الطبيعة كان لها دورها أما البشر فكان منهم الخائن كيهوزر والمتردد كبيلاتوس والذين مع المسيح مثل زوجة دولاطس والنساء القديسات والسمعان القيرواني والطبيعة نكتفي بهذا الشدان صلى الله عليه وسلم فينا <تصفيق> الليلة السبات ريكا يوقيا يبني المواجد قايد كاستوف يونسطون يونه من جنوش بولنكوه من جوبن آرندی با اطمایر بخوانی اسم آبی آوی مشو سودمان آنانا کیت کاریز موزی مجبوری بنیم شی سعی کنیم کل <سؤال> آرندیا کوبن ورند ما رو طارد گری اصل بنده دادید زود بیاد سودا من بنم بالا گذم بیاد بیاد جنب ابستارد چون زبیاره بان کلیپ nem nem de se vi sabe do crelei ونعمة ابن الوحيد وشركة موهبة الروح القدس لكم مع جميعكم امدوا بالسلام سلام ربي الله المكتبة الصوتية لقدس البابا المعظم الانبى الشهود الثالث تعلن عن سديق لقاء مع قدس البابا بعنوان كروز